وكبره تَكْبِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا من لدنه ويبشر الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ديابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصير ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا وَإِذِ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان الربهم أَعْلَمُ بهم قال الذين ونبوا على أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ تخيزا عليهم مسجدا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 فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء إن اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم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 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إِنَّا لا نضيع أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خبرا من سندس واستبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من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 أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي احدا ولولا ادخلت جنتك قلت ما شيء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل, عليها من ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثُمُلِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كفيه عَلَى مَا فَقَفِيَهَا وَهِيَ وهي عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ ويقول عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا بربي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أحدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كان مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوِلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ أرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ان جذل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة لوالدين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 لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قال موسى لفتيه لا أَبْرَحُ حتى أبلغ مجمع البحرين أَوْ أَمْضِيَ حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه آتِنَا غدا انا لقد لقينا من سفدنا هذا نصبا قال ارايت اذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أنذكرا واتخذ سبيله في البحر عجبا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 اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شئت الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها لقد جئت شيء أنمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 قال إن سألتك عن شيء إن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء إن سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبوا وانما ان تتخذ فيهم حسنا قال ام من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في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 حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ولقائه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر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 ولا يشرك بعباده ربه احدا كافهاي عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا